بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهني الصراط المستقيم الذين أنعد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالة